yeah Oh. Surah فاتخذت من دوني d yeah. وَالْكُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي غَيْنَا Yeah. وجوالني Allah man. لاف وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن yeah yeah تبعني أهدك صراطا أنت <تصفيق> واذكن في الكتاب إسما وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا قد في الكتاب أَنَّهُمْ كَانَنَّ عَلِيَّ إذا تُلاَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا سَخًا لا توتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا the Tell me. السماوات والأرض وما بينهما فعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سمير ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا 119. ثم لا نحن أعلم فاروء قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أرسل أثاثا وريد سيخونا ونسوق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلون وقرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لذى وكم أملكنا قبلهم قُلْ نُرِيدُ الْحِسَابَ مِنْ أَحَادٍ أَوْ تَسْمَعُونَ لَهُ مَرَدَّ